فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ متكين على سرر مصففة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ونحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسابق أنون قالوا إننا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعه إنه هو البر الرحيم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 والأرض بل لا يوقنون أم عيدهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم صلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البلات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه ان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء